بسم الله الرحمن الرحيم اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا لرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا رب ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب الى اهله مسرورا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 بل كَفَرُوا كفروا يكذبون والله اعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب اليم الا الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون لهم ممنون والسماء إذات البروج.